وما حكم أكل الطيور والحيوانات التي تتغذى على النجاسات ثار الجدل في هذه الأيام حول لحم الدجاج الذي يضاف إلى علفه بعض المواد النجسة أو الكيماوية التي تسرع نموها وتزيل حجمها أو وزنها وقد اختلف ذو لاختصاصي والخبرة في تأثير ذلك على صحة الإنسان ما بين مثبت للضرر وبخاصة في علاقته بأمراض كثيرة وعلماء الإسلام تحدثوا عن هذا الموضوع من قديم الزمان بناء على نصوص وردت في ذلك كلها تنتهي إلى النهي عن أكل لحم الجلالة وشرب البالها والجلالة هي كل ما يتناول العذره والأرواس وهي تشمل الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغير ذلك من كل ما يتناول هذه المواد قال العلماء ولا يطلق عليها وصف الجلالة إلا إذا كان غالب علفها من النجس كما جزم به النووي في تصحيح التندير يخذ من هذا أن مناط النهي هو وجود رائحة النجاسة وتغير اللحم أو اللبن أو البيض وذلك تابع في الغالب إلى كثرة ما تعلف به الدابة من النجاسة أو قوة تأثيره يقول الدميري، ثم إن لم يظهر بسبب ذلك تغير في لحمها فلا تحريم ولا كراهه وسئل سحنون وهو من فقهاء المالكية عن خروف أربعة خنزيره، فقال لا بأس بأكله قال الطبري العلماء مجمعون على أن الجديا إذا اغتذى بلبن كلبة أو خنزيرة لا يكون حراما ولا خلاف في أن البان الخنازير نجسة كالعذرة. بعد عرض هذه الأقوال نستخلص أن الدواب التي يخلط علفها بماده بمادة نجسة. ولم يظهر فساد في لحمها أو لبنها أو بيضها ولا ضرر في تناوله لا يحرم أكل ذلك ولا يكره لزوال علة النهي وهي الفساد أما إن كان علفها كله من مادة نجسة وظهر فساد اللحم واللبن والبيض فالخلاف موجود بين الحكم بالحرمة أو الكراهة الكراهه التحريمية أو التنزيهيه وان لم يكن فساد فلا قرمة والأولى علفها بمادة طيبه مدة من الزمان حتى تقبل النفس عليها فإن بعض النفوس لا تقبل الحلال الذي لا شك في حله وكلام الأطباء والمختصين في هذا المقام له وزنه إن أجمعوا عليه والله اعلم